A'udubillahi minash shaytonir racim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل سيء قديم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الوفور الذي خلق سمع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى منه فطور ثم رجع بصر كروتين ينقلب عليك بصر خاسئا وهو حسير ولقد ييننا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رتوما للسياطين وعبدنا لهم عذاب السعير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 فيه فَجم شعَلَهُ خَسَنَتُها سعانك خسَنَتُهادمَم يتِكمُم نذير فضُ بَ قَدش أنا نذير فَكذَبنَ وَكُنا فك بًَا صَنَ اللههُ مِ سَيهِ إتُم إن إِ في ضل كبير فَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَوْ عَوْنَا كِلُمَا كُنَّا فِي أَسْحَابِ السَّعِيرُ فَاعْضَرُفُوا بِذَنْبِهِمْ بَصُنْقًا لِأَسْحَابِ السَّعِيرُ إِنَّ الَّذِينَ يَحْصَنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَعِجْرٌ كَبِيرٌ وَاصِرُّ كَوْنَكُمْ وَمَجْهَرُ بِهِمْ نَحْنُ عَذِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَأْبًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أن يخصف بكم الأرض فإذا يتمور أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم بكيف كان نكيرا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبيد ما يمسكون إلا الرحمن إنه كُنْ سَيِّم بَسِيرَ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدُ اللَّهِ يَشْرُونَكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنَّ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي ضَرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرُسُّكُمْ إِنْ أَمْسَكَ أَفَمَنْ يَمْسِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْذَاءً مَنْ يَمْسِي سَوِيًّا أَمَّنْ يَمْسِي سَوِيًّا عَلَى سُرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ كُلُوا الَّذِي أَغْسَاكُمْ نَجُعَلَّ لَكُمُ سَمْعَ وَنَبْصَارُ وَالْأَفْعِدَةِ قَدِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قل هو الذي يدرأكم في الأرض وإليه تشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الإلم إنذر الله وإنما أنا نذير مبين فلما والصفة سيأت وجه الذين كفروا وكيلات الذي كنتم بيت الجوان قل أرعيتم إن أهلكني الله ومن مع رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب رظيم قل هو الرحمن وآمنا بي وعليه فستعلمون من وفي ظلال مبين قلوا عرعيتم إن أسمح ماءكم ظهرا فمن يأتيكم بماء معين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 olan qönzə əsinənda da cho côlan âmulin làiềnlan one well, word. E.O. <laughs> Quantan phong on dong coi ho phong kho فمن كان سوي مه م الشبان O zul billahi minal اشتركوا في və لا يحطي من quan or não põe o são Oh تو ا وان